كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صنعا كانهم كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة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 فإذا نذخذ الصور نفخة واحدة وحملت الأرض, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها Toja i szobbitę wąkało mię na ومتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية قلوا واشربوا هنيئة اَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا ليتني لَمْ أوت ولم اجر ما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هل كان ما سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها ثم في سلسله ذرعها سبع ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس لغ اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا ولا بقولك كاهن قليلا ما تذكروا تنزيل من رب العالمين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 وَإِنَّا لَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَأَمَّا هُوَ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ النَّضِيمِ